بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءنا الصدق والفتح ورأيت الناس أذكره في دين الله أفواجا فسبسح بحمد ربك واستغفره أهو كان توما